وَتَّقُ اللهَّ الذي تَسَ أَلونَ بِهِ وَالْأَرحام إِ اللهَّه كانَان عَلَيْكُمْ رَقيِيباَا وَآتُ لتَامَ أَمو لَم وَلَا تَتَبَدَّلُ الْ الخَبيتَ بِالطبَ وَلَا تَأقُل أَمولَم إ أَموَالِكُم إِهُ كَحُوبًا كَبراق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 وَآتُ النِسَ أَو صَدُ قاتِهِ نِحْلَ فَإ طبَنَ لَُمْ مع شَيئم مِنهُ نَفْسًا فَكُلُوههَنِي أَمَّر آ وَل تُؤْتُ السّفَهَا أَأَمْ وَلَكُ مُدَِّ جَعَلَ اللههُ لَكُمْ قِيامَ وَررزُقُهُم فِيهَا وَرزُقُم فِيه وَسُهُم وَقُ لَهُم قَوْلَ مَرُوفَ وَبتَلُ التَامَا حتىََّ إِذَا بَلَهُ مِكَاحَفَ إِن آ نَسُْم مِنم رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيهِمْ أَمو لَهُم فَدَفَعُوا إلَيهِمْ أَمو لَمْ وَلَا تَأقُلُهَا إصْرَافَ وَبِدًَا أَ يَبَررُوه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 فَلْيَتَّقِ الله وَمَنْ يَقُولُ قَوْلًا فَظِيهًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سعيرا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 اِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ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 فإن كانوا أكثر من ذَلِكَ فَهُمْ شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله فالله عليم حليم تلك حدود الله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 إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشغوهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِقَاطًا طַيِّبًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 إنِهُ كَان فَخِشَةَ وَمَقتَ وَسَ أَسَبِيلََا حُذِمَةْ عَلَيْكُم أَُّه تُكُمْ وَبَنَااتكُمْ وَأَخَواتُكُم وََّتُكُم وَخَااتكُمْ وَبَنَااتُ الْأَخِ وَبَناتُ الأخ وَبَناتُ الْآخِ وَبَناتُ الْ الأُخْتِ وَأَُّهَادُكُم الَّاتِ أَوضَعنَكُم وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الضاعاتِ وَأَُّهاتُ نِسَاءِكُمْ وَأَُّهاتُ نِسَِِكُمْ وَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُودِكُمْ من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 فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُ فَاتُونَّ أُجُورَهُ نَفَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ على الله يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ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 الرِرجَالُ قَوَّامُونَ عَلَ مِسَاءِ بِمَا فَبْضَلَ اللهَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَ بِمَا أَن فَقُوا مِن أَموَالِهِم فَ الصَّالِحَاتُ قتَةُم حَافِظاتُ للِغَيبِ بِمَا حَف ظََّ وَل ت تَخَفُونَ نُشزَهَُّ واَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شَيْئًا وبالوالدين إحسانا وبذل قربا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يُحِبُّ من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون مَا آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر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 أَو لَا نَسْتُم مِسَ أَفَلَم تَجدُ مَا أَن فَتَيََّمُ فَتََّ مُ صَعيدَ طَّبًا فَمسَحُ بِوجُوهِكُم وَأَيذكُم إِ اللهَّ كََعَفًُا غَفُور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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَن بَأْسُنَا بَأْسُهُمْ وَطَعْنًا في الدين ولو أن هُمْ قالوا سَمِعنَا وَأَطان وَسمَعوَوظُرنَا لَكَانَ خَيرَ لَهُم وَأَقَومَ وَلَكَِّ عَلََوم اللهَّ بِكُفْرِهِم فَل يُؤْمِنُون فَل يُؤمِونَ إِللاا قَللا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 كلُلمَا نَضجَت الجُلودُهم بَدَّنَوومْ جُلودًا ريعََا لِيَذُوقُ الععَذَاب إِ اللهَّه كانَانَ عزيِيزًا حَكيمَاد والَّذينَ آمَنُوا عملِلُ الصَّالِحاتِ سَنُدِخِلُم جََّاتٍ تَجْل مِن تَ تحتِهَا الأأَنْهَا خَالدينينَ فيِيهَا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 يَعِذُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآكِرِ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 فَكَْفَ إِذَا أَوْصَابَدتُم مُصبَةٌ بِمَا قَدمَتْ أَديهِمْ ثَُّ ج أُكَ يَحِْفونَ بالِلل ثَُّ جَ أُكَ يَحْلِفونَ بالِلهِ إن أَرَضنَ إِللاا إحْسَانَ وَتَوْخيق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 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرسول فَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ لَوَجَدُوا اللَّهَ ثوابا رحيما فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤمنِنونَ حَدَّى يُحَّمُكَ فِيمَا شَجرََ بَيْنَ ثمَُّ لا يَجدِوا ثمَُّ لَا يَجدوا فِي أَنفُصِهِمْ حَرَجَ مَِّا قَضَيتَ وَيسَلِّم تَسلْمَا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 أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من مِنَّ بِّينَ وَصِدّ قينَ وَالشهَدَااءِ وَصَّالِقِي وَحَسَُ أُلَاائِكَرَ فيِي قَا ذَلِكَ تَبْلُ مِنَ اللهَِّ وَكَفَابِ اللَّهِ عَمال ي أَنُهَا الذيينَ آمَنُوا خُزُ حِزْرَكُمْ فَنفِر صُباتَاتٍ أَوٍ فِرُ جَ وَإِنَّ مِنْكُم لَََّ يُبَبطِئًا فَإِنْ أَْصَابَتكُمْ مُصبَة قَالَ قَدَ أَن عَمَ اللَّهُ عَلََْ إِلَّم أَكُمْ مهُم شَهيدَا وَل إِنْ أَْصَابَكُمْ فَضْلُم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 وَمَ يُقات فيِي سَبيل اللَّهِ فَيقُتَ الأأَو يَلِبِ فَسَوْفَ نُؤتهِ أَج النهُمَا وَماَا لَُم لا تُنقاتِلونَ فِي سَبيل اللَّهِ, الله وَالْنُستَبععقينَ منِنْ الرجَالِ وَِّسَاءِ وَالْوِدانَان ال الذيينَ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا, واجعل لنا من لذنك وليا واجعل لنا من لذنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله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 فَلََّ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْ القِتَالُ إذَا فَرقُم مِنهُم يَخْشَوونَ النَّ سَكَ خَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَ وَقالوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبَت عَلَنَ الْ القِتَال لَْلَا أَفْخَتَنَ أَجَلٍ قَريب.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 الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لَكُم فيمُنافثِينَ فِي أَتَْنِ واللهَّهُ أَ كَسَون بِماَا كَسَبوا تُريدونَ أَن تَهْدُ مَن أَضَل الله وَمَيْ يُّلِلههُ فَلَ تَجدَ لَ سَمِياب وَدّ لَ تَكفُرون كماَمَا كَفَر فَتَكونَ صَواء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 أَوْ جَأُكُمْ حَصِرَت سُدُورهُم أَ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلوا قَوْمَهُم وَلَو شَ أَ اللهَّهُ لَََّقَهُم عَلَْكُم فَلَ قاتَلُوكُمْ فَإِنْ تَزَلوكُمْ فَلَ يقاتِلُوكُمْ وَأَلقَوْءِ لَْكُم السَّلَمَ فَمَا جَعلى اللههُ لكمْ عَلَيْهِم سَبِيلَام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 فدية مسلمة إلى أهله وتحرر رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وَمَيْ يَقتُ الْمُؤمِنَم مُتَِّدًا فَجَزَ أُجَهَّ مُ خَادِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّ عَلَيْ وَغَضِبَ اللهَّهُ عَلَيْهِ وَلَعنَهُ وَعددَّلَ عَذاَابًا عْظِيمال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 وَوكَانَ اللهَّهُ غَفُورَ الرَّحيِيمَاب وَإذاَا ضَرَبَة فِي الأرضِ فَ لَْسَ عَلَيْكُمْ جُناَااح أَنْ تَقَصُرُوا مِنَ الصَّالاتِ إن خِفْتُم أَ أن يَفتِنَكُم الذيذينَ كَفَروا إِكَافِرين كانَوا لكُمْ عَدُ وَ مُبِن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 فَلُْصَلُّ معكَ وَلْ يَأْخُذُ حِزْرَهُم وَأَصِْحَتَهُم وََّ الذيينَ كَفَروا لَ تَغفُلونَ عَ أَسْلِحَتِكُم وَأَمتِعَتِكُم فََميلونَ عَلَيكُم مَلََ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 فَإذاَا قَضَيتُمُ الصَّلاةَ فَذكُر اللهَّه قِيَامَ وَقُرودَ وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإذاَا طُمَأنتُم فَأَقمُ الصَّلا إِ الصَّلاةَ, الصلاة كَانَ عَلَ المُؤْمِنينَ كِتابَ فَُ ولا تهنوا في بطرائ القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما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 ما يوم به بريء ان فقد احتمال فقد احتمال بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمه لهم نطائفه من ان يضلوا لَهُمْ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ أَن يَضِلُّوكَ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ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 وَمَيْ يُشَافقِ الرسُولَ مِنْ بَِمَا تَبَيَْنَ له لَهد وَيَتَّبِع وَيِرَ سَبيد الْمُؤمنِنينَ وَدّْه مَا تَولَّ نُوَدّه مَا تَولَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّم وَسَأَتْ نَصرا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 وَلَا أُضِلُّ لَنَا وَمَ لَا أَمْنِيَنَّهُمْ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ وَلَا آمرنهم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 اللاتي لا تؤتونهم ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوا المستضعفين والمستضعفين من الوندان وان تقوموا لليتامى بالقصط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما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 وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ أَقْدَمُوا الصَّيْنِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثم ازْدَادُوا كُفْرًا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُؤَخِّرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عذابا أليما الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إذا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا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 الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لكم معكم قالوا الم لكم معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ولم نمنعكم من المؤمنين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 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَى لَا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَأُولَاءِ وَلَا إِلَى هَأُولَاءَ وَمَنْ يُرْذِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا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 والَّذينَ آمَلوا بِلهِ وَرسُولهِ وَلَم يُفَّقُ بَيْنَ أَحَذٍ مِنهُم أُولائِكَ سَفَ يُؤتيهِم أُجورَهُم وَكَانَ اللهَّهُ وَفُور الرَّحيمَ يَسْألُكَ أَهْلُ الكِتابابِ أَنْ تُ نَززِل عَلَيهِم كِتابًا مِنَ السماء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 وَرَفَعننا فَوْوقَهُ مُ الطُورَ بِمثَثِهِم وَقُلناَا لَهُ مُدُخُل الْ البَابَ سُجَّدَ وَقُلناَا لَهُم وَقُلناَا لَهُم لا تَععددوا فيِي السَّبتِ وَأَخَذْنَا مِنهُم مثَاقًَا غنِظاب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 وأخذهم الربا وقد نووا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتذنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك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 وَكََّمَ اللهَّهُ موسَ تَكْنمَا رُسُلَُّ بَشررينَ وَمذِرِينَ لِأََّا يَكُونَ لَِّافِ عَى اللهَّ يحُجَّة بَدَ الرسُل وَوكانَ اللهَّهُ عزيزًا حَكمَا لكن اللهُ يَشحَدُ بِمَا أَزَل إلَْكَ أَن زَلَ والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن تبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَضَنًّا وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا تَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي